ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تقدموا ب ي ن ي د ي ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ت ق و ا ا ل ل ه إن ا ل ل ه س م ي ع عليم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 ولو أ ن ه م صبروا حتى تخرج إ ل ي ه م لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا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 ولكن الله حبب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم و إ ن ط ا ع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 يدخل ي ل ا إ م ا ن في ق ل و ب ك م و إ ن ت ط ي ع و ا ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ا ي ل ت و م من أ ع ا ل ك م ش ي ئ ا إن ا ل ل ه ر م ي ه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 والله شيء عليم يمنون عليك أن قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل الله يمن عليكم ان هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم صادقين